وشفع الاحسان اليهما بعبادته وحده عز جاهه وتعال وتعالت اسماءه فقال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا ولا يخفى عليك ما في هاتين الايتين من المبالغه في شانهما ورفع منزلتهما ومكانتهما بل لقد جعل الله تعالى بر الوالدين من صفات الانبياء ودائب الاتقياء الاصفي قال على لسان عيسى عليه السلام وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وتاتي الوصايا في القران الكريم منهاج الامه مذكره بحقوق الوالدين ووصينا الانسان بوالديه احسانا وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه ووصينا الانسان بوالديه حسنا ان هذه الوصايا المتكرره في الكتاب العزيز لا تؤكد اشد التاكيد على احقيه الوالدين بالبر والصلاه والاحسان وعدم الانشغال عنهما ونسيان حقهما فهي تذكر الابناء الذين ربما ينشغلوا عن والديهم بابنائهم وسط خضم الحياه وضجيجها متناسين سبب وجودهم في الحياه بعد الله سبحانه بانهم الوالدان الشفيقان بانهم الوالدان الشفيقان اللذان تتعلق قلوبهما بأولادهما مهما كبروا وترعرعوا بل انهما لا يقسمان قلبيهما على اولادهما ففي كل ناحية تجد شعبة من قلب الرحيم الرؤوف الرؤوم لام واب تعلقت قلوبهما بابنائهم المتفرقين فلله كيف يجتمع الشتات لذلك عباد الله جاء تذكير الابناء بحق الوالدين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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انها تذكير للابن بذلك الكنز الدفين الذي يوجد عنده يذكرك بحاجه والديك اليك في اثناء الكبر والعجز وتذكرك انت بحاجتك اليهما وهي انتقال بفكر الابن الى حاجته حينما كان صغيرا محتاجا للرعايه والاحسان فقام بذلك احسن قيام لم يتضجر لم يتافف بل يشعران بالغبطه عند اطعامه وتلبيه رغباته فهل يقابله هو الاحسان بالاحسان فلا يتضجر ولا يتافف وينشرح صدره ينشرح صدره لخدمه والديه والاحسان اليهما ورعايه حقهما ام انه يقابل ذلك بالعبوس والتضجر والكلمات اللاذعه المتشنجه المتبرمه من الحال والمتبعه في بعض الاحيان بتمني الموت والزوال ومحاوله نقلهما الى دور العجزه والمسنين ناسيا ذلك الجميل ان ادراكك ان ادراكك لوالديك في الكبر محتاجين لك من رحمه الله بك اي والله من رحمه الله بك ومن فضله عليك فهما سبب في دخولك الجنه انبررت بهما كما كما قال صلى الله عليه وسلم راغم انفه راغم انفه راغم انفه قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه عند الكبر او احدهما ثم لم يدخل الجنه وعلى ذلك فهما سبب في دخولك النار ان عققت وتناسييت عباد الله ان فضل بر الوالدين عظيم وجزاؤه جسيم كيف لا وقد وصى الله ببرهما وان كانا كافرين مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا فكيف اذا كانا مسلمين تقيين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجره والجهاد ابتغ الاجر من الله تعالى فقال هل من والديك احد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغ الاجر من الله تعالى قال نعم قال فرجع ايه رجع فاحسن صحبتهما متفق عليه ان البر من جاءتم من المصائب ومخرج من الشدائد وما قصه اصحاب الغار عنا ببعيد كيف انجا الله اصحابها باعمالهم الصالحه التي كان منها بر احدهم بوالدي حتى انه كان لا يقدمهما على زوجته واولاده ابدا وبر الوالدين مغفرة للذنوب وكفاره للكبائر اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اني اذنبته ذنبا عظيما فهل لي من توبه فقال لعل لا لعل لك من ام وفي روايه هل لك من والد هل لك والدان فقال لا هل لك والدان قال لا قال فهل لك من خاله قال نعم قال فبرها بل ان رضا الله في رضا الوالدين قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ان بر الوالدين سبب في زياده العمر والرزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه رواه احمد والبيهقي واصله في الصحيحين قال بعض الصالحين بر الوالدين شكر لله تعالى لانه قال ان اشكر لي ولوالدي فاذا برهما فقد شكرهما ومن شكرهما فقد شكر الله وقد قال الله لئن شكرتم لازيدنكم فهو سبحانه يتفضل بالزياده للشاكرين في الرزق وغيره عباد الله البر شيء هين البر شيء هين وجه طليق وكلام لين نعم إن البر شيء بسيط لمن وفقه الله له يستطيع الإنسان أن يتعامل معه بيسر وسهولة بشرط أن يحضر نيته ويمسك بزمام نفسه في مواقف يطفح فيها الغضب وتنبو النفس الأمارة بالسوء فحين يتذكر المسلم أنه أن من أمامه والداه ويتذكر وصية الله عند ذلك يلزم البر ويقطع على الشيطان سبيل العقوق وإن من البر أن يخضع لأمرهما ويخفض جناح الذل لهما وأن لا يتكبر عليهما ومن البر شكرهما والدعاء لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن البر شكرهما الاحسان اليهما في القول والعمل والاخذ والاعطاء وتقديم حقهما على النفس والزوجه والصديق وكذلك رعايتهما وملاطفتهما وادخال السرور عليهما والانفاق عليهما عند الحاجه ومن برهما استئذانهما قبل السفر واخذ الاذن الا في حج فرض او استنثار عام للجهاد من البر اختصاص الام بمزيد البر لحاجتها ولعظم شانها ومتاعبها في الحمل والوضع والرضاع فقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قالت ثم من قال ابوك متفق عليه قال ابن بطال رحمه الله شارح صحيح البخاري مقتضى الحديث ان يكون للام ثلاثه امثال ما للابي من البر قال وكان ذلك لصعوبه الحمل ثم الوضع ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الام ثم تشارك الاب في التربيه وقد وقعت الاشاره الى ذلك في قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين فسوى بينهما في الوصايا وخص الامور وخص الام بالامور الثلاثه انتهى ايها المسلمون ايها المؤمنون ايها المحسنون من تاكيد الاسلام على حق الوالدين لم يحصر برهما في حياتهما بل تعدى ذلك الى ما بعد الممات والوفاه فعن ابي اسيد مالك الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني سلمى فقال يا رسول الله هل بقيه من بر ابيي شيء ابو الرحمه بعد موتهما قال نعم الصلاه عليهما اي الدعاء والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما فهذه خمسه امور يتسنى للمسلم بِرّ والديه بهما بِرّ والديه بها بعد موتهما دعاء واستغفار وانفاذ للوصيه وصيله للرحم وبر للصديق وبهذه يستفيد الوالدان من ولدهما وهما في قبرهما حيث يعرض عليهما دعاؤه واستغفاره لهما وكذلك بقيه الامور فلا ينسى العهده والصله فيكون على اتصال باقارب والديه واصدقائهما فيورث ذلك تذكرهما وتذكر ايامهما فيبعث ذلك على التصدق لهما واهداء الثواب لهما وترديد رب ارحمهما كما ربياني صغيره ان الجهد المبذول في بر الوالدين اهون بكثير من الم الندم وعذابات الذكريات وبعد ذلك جهد تحمل عقوق الابناء اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا احيا او امتا اللهم اعننا على انفسنا يا رب العالمين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 ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله يقوم ديننا يقوم ديننا الاسلام على الرحمه والتكافل بين افراده لذا يهتم ببر الوالدين والاحسان اليهما والعنايه بهما يحث على ترابط الاسره الوثيق الذي لا ينفصم ورتب تعاليمه لبقاء ذلك الجو الذي تسوده الرحمه والشفقه من جانب ويسوده الاحترام والتواضع من جانب اخر شدد اي ما تشدد شدد اي ما تشديد علم في صام تلك الروابط الاسريه التي تربط الوالده باولاده او الاولاد بوالديهم لذا نشا العالم الاسلامي مترابطا متكاتفا لا تفتته للوحده او الثنائيه المنعزله واصبح الوالد والوالده ملكان على عرشيهما وحولهما اولادهما معززين مكرمين حينما حينما اتتنا الحضاره من غرب وتناولنا ثقافتنا من شرق او منهما جميعا ظهرت تلك الظواهر الغريبه في حياه المسلمين فسمعنا من يقتل اباه او امه لم تكن لم يكن هذا ليحدث ابدا لولا الابتعاد عن منهج الاله في تنظيم الحياه وهذا وان كان نادرا او اقل من النادر الا انه يوحي بخطر عظيم تفوح رائحته نتنه من تلك الحضاره الكافره التي تمزقت فيها روابط الاسره فتشتت الاباء والامهات واصبح الابن البار هو الذي يرسل بطاقه معايده الى والدته في عيد الام فقط اين عيد الاب سبحان الله تفرق وتشرذم وانقطاع اواصر ان المسلمين ليسوا بحاجه لمثل هذه الاعياد لانهم دائما في عيد يحتفلون بآبائهم وامهاتهم في كل لحظه وفي كل يوم اننا نلحظ دور العجزه في بلاد المسلمين لا يسكنها الا القليل النادر ممن يبتلو بابناء عققه او ابتلو بفقد لهم اما اما في الدول الكافره فنراها تكتظ بالنزلاء ومن لم يسكنها فانه يموت بين جدران بيته ولا يعلم به الا بعد حين albi ar'ibad allah albi ar'ibad allah نهر ساقه الله لنا نهر ساقه الله لنا نغترف منه قد لا نحس قيمته قد لا نحس اثره الا بفقدنا الا بفقدنا لاحد ابيوينا فانهل انهل منه انهل منه اشرب منه ما دمت قادرا فان ظم فانضب بفقدهما فيا حسرتك اللهم اجعلنا هداه مهتدين ارزقنا بالوالدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته ادركوا اباءكم وامهاتكم ادركوهم بالبر ادركوا ابواب الجنه المفتوحه والله لا تغرقوها او يغرقها الاجل اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يا رب العالمين اللهم احينا على سنته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 اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اهدِ ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم اغذ في العزه في قلوبهم يا رب العالمين واجعلهم نصره للاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في اليمن وانصر اخواننا المجاهدين في الشام وانصرهم في الافغان وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم كلكم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اغفر لابائنا واماتنا اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربَّونا صغارًا اللهم اجمعنا جميعًا في الفرجز والسلاء على يا ذا الجلال والإكرام وألحقنا بهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي الآخرة حسنًا وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين